بل قالوا اضواث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون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 فَلَمَّا أَحَسُّ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُ وَرْجِعُ إلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنٍ كُلٌّ عَلَكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي, إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون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 وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَهُم مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 فَزَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ والخير فتنة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 فَلْتَأْتِيهمْ بَغْتَةً فَتَبَهَّتُهمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّها وَلَا هُمْ يُضَرُونَ وَلَقَدْ اسْتُهْزِيَ بِرَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَقَبِ الَّذِينَ سَخَرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئونَ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 ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن لا يقولن يا ويلنا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تظلم نفس شيئا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 وَتَّلَّاهِ لَأَكِيدًا أَصْلَمَكُمْ بَعْدَ أَرْتُ وَاللُّمُ دَبِيرِنَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاثًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لعلهم إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَا فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا سمعنا فتى يذكرهم قالوا له ابراهيم قالوا فأت به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا إلى انفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون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 وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم, وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الذكاء وكانوا لنا عابدين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 سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه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 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وَإِنَّ له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون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 إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ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 واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادري اقريب أم بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون